ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي, يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير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 كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا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 وَم يريد اللههُأَ يَهدِيَهُ يَشح صَدَرَم للِإسلام وَمَي يُريدَأَ يضِلَّهُ يَجعل صَدرَمُ ضَيق حَج كَ عندمامَا كَأََّ ماَا يَ الصَّعددُ فيِي السمام كَذَلِكَ يَجعل اللهَّهُ الرجِسَ علىى الَّينَ لا يُؤمنِون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا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 وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِهِمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ يَقُصُّون عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّون عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا على وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ القرى بظلم وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ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 فَسَوْفَةَعَلَمُونَ مَنْ تَكُُ لَ عَاقِبَةٌ الدَّ إِكُ لَا يُفْلِحَ الظَّالِمُون وَجَعلُ للِللَّهِ مَِّا ذَرَأ مِنَ الْحَرثِ وَالْأَنَّ مِنَ صِيبًَا فَقالَاُ فَقالَاوا هذاَ لِلَّهِ بِزَعْمِهم وَهَا ذَالِ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 لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُوهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِي أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا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 قدَ خَصِِرَ الَّينَ قَتَلُ أَولادَهُم سَفَه بِغَيرِعِلمِ وَحَوَم وَحَوَمُ مَا رَزَقَهُ اللهَّهُ فِرا أََّ على اللهَّ قدَ ظَلّ وَم كانَوا متَدين وَهُوَ الذيذ أَ شَجََّاتٍ م روشاتِون وَغَيرَ مروشات وَغَيرَ مَروشاتِون وَنَّخُلَ وَزَّرع مُخْتَلِفًا أُكُلُوا وَزَّتُون وَالزَّتَُ وَرُا نَمتَشابِه وَغَيرَ مُتَشابِه كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ انَّهُ لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَمَّا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمٌّ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ أُمٌّ اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الإِبِلِ الثَّنِيِّنِ وَمِنَ الْبَقَرِ الثَّنِيِّنِ قُلْ أَنذَكَرَيْنِ حَرًّا وَمَاءً أَمْ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ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 وَلَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا وَمَن عَلَا طَاعِمٌ يطْعَمُهُ إلا, إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به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 إِلَّا مَا حَمَلَتْ زُهُورُهُما أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اختَلَطَ بَيْنَهُم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِضَنَاهُمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ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 كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَإِلَّا شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لُمَّ شُهَدَاؤُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم وهم بربهم يعدلون ان سيعلم اهل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا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 وَإِن كُا عَندِ رَاسَةم لَغافِرين أَوْ تَقولُول لَ أن أُنزِ لَ عَلَنكِتابَابُ لَكُا أَهدَ مِنهُم فَقَدِجَ أَخُم بَينَةُ مِ رَُِّكُمْ وَهُدَ وَرَحْمَ فَمَْ أأَظْلَم مِم كَذذَّبَ بِآيات اللَّهِ وَصَدَفَ عَْهَا سَنَجزِ الَّينَ يَصِفونَ عَ آياتَاسُل العذاَابِ بِمَا كانَوا يَصِْفون هلَلْ يَغُغونَ إِللاا أَنْ تَأْتيَهُمُ الْمَل إِكَ تُأَوْ يَأت يَرببّ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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضًا فَاوْطَأَ بَعْضٌ بَعْضًا لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم نیوروفی علی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 ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فكم من قرية أهلكناها فجاءها, فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فمَا كانََ دَعوىهُم إج أَهُم بَأْسُنَ إِلَّا إِلَّا أَن طَالُ إ كَُّ وََالِمين فَل نَسْأَلََّذينَ أُمسِنَ إلَيْهِم وَلَنَسْأأَلَ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 فاولئك الذين قصروا انفسهم بما كانوا بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون وَلاقدَدْ خَلَقُناَاكُمْ ثَُّ صَوَّّرناَاكُمْ ثَُّ قُلَّثَُّ قُلْناَا قلنا لِمَلائِكَ تِسجدُوا لِآدمَمَ فَسَجَلوا فَسَجَدوا إِلا إِ بِلسَ لَمْ يَكُم مِنَ السَّاجِدين قَالَمَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسجُدَ إذ أَمَرْتُك قلَ أَنَ خَيرُ مِنهُ خَلَقُتَنِي مِن النَّار وَقَلَقُتَهُ مِن قين قلَ فَهْبِقُ مِنْهَا فَمَا يكُ لَكَ أَنْ تَتَكَذَّرَ فِيهَا فَمَا يَقُ لَك أَنْ تَتَكَذَّرَ فِيهَا فَخُر مِنَ الصَّغِرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثُمَّ لَقَاهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَا تَبعكَ مِنْهُم لأَملَ أنَّ جَهََّ مَ مِنْكُم أَجمَعين وَي آدَ مُسكُ أَن تَزَوجكَجََّةَ فَكُلَ مِنْ خَيْثُ شِتُمَا فَكُل مِنْ حَيْثُ شِتُمَا وَلَا تَقُربَ غ بِجِ الشَّجرَْةَ فَتَك مِن الظالمين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 وَقَاسَمَهُمَا ۖ قَالَ إِنِّي لَهُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَافِقَا ۚ وَطَافِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجنة وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِباسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَأَاتِيكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ يَكُومُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ بَوَيْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ان جَعَلَ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتقولون على اللَّهِ مَا لا تعلمون قل أمر ربي بالقصة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان و ان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل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 كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الدار كانوا فيها جميعا قالت قالت اخرىهم لاولاهم ربنا ها اولائي اضلونا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 غَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ وَلَا يَدْخُلُونَ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 لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الجنة الذين اصحاب النار ان قد وجدنا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم لعنه الله على الظالمين الذيَّذينَ يَصُّونَ عَن سَبِي لللهِ وَيَبَغونَهَا عوجاب وَيَبَغونَهَا عوجَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُون وَبَينَهُ م حِجابَ وَعَلَ الأعرَافِر جَالُ يعرففونَ كُلًا بسيماهم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 قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أها أولئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الضوار قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كَمَن نَسُولقَا يَوْمَئِذَا تَلْيَوْمَنَا نَسَاهُمْ كَمَن نَسُولقَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عِيسَى وَعَلَى آلِهِ مِنْ هل لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فهل لنا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 ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى ثم استوى على العرش يوشي الليل نهارا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 فَقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نباته بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَفْ مُثْلًا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 وَبَلِّغُوكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنُّهُ صَاحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 قال يَا قَوْمِ ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم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 تُجَادِلُونَني فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوها سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَل صَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ لا تُحِبُّونَ ل صِحين وَلُوبًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالممِين انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن, من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم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 وهو خير الحاكمين